إذا السماء انشطت وأذنت لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ونظلت وأذنت لربها وحطت يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فنلاقيه فأما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حتاباً يسيراً ويوم القيب إلا أهله مفهوراً وأما مهزوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو شكوراً ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مفهوراً إنه ظن أن بَلَ إِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِهِمْ بَصِيرًا فَلَا أَغْنِيَةَ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ تَرَى كُمَّ نَقْرَحًا وَنَقَطَ فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا تبشرهم بعذاب أليم